وكما جعل الله حال الضال بهذه الحال من الضيق الشديد يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به إذن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله تعالى مقرورة بحكمته فعلى العبد أن يخضع لربه ومولاه بالعمل الصالح والتبرع والسير إلى الله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا الذي شرعناه لك أيها الرسول هو صراط الله المستقيم الذي لا جاج فيه قد بينا الآيات لمن له وعي وفهم يعي به عن الله لما ذكر ربنا هذا الصراط ذكر جزاء من يسير على هذا الصراط فقال لهم دار السلام عند ربهم وهذا في الآخرة أما في الدنيا قال وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار يسلمون فيها من كل مكروه وهي الجنة سميت الجنة دار السلام لأنها سريمة من كل آفة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 خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم واذكر ايها الرسول يوم يحشر الله الثقلين الثقلان هما الانس والجن وسموا بالثقلين لانهم مثقلون بالذنوب والخطايا ثم يقول الله يا معشر الجن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 ثم قال تعالى مبينا أن متابعة الآخرين للآخرين بسبب الذنوب وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكما ولينا المرضة من الجن وسلطناهم على بعض الناس ليضلوهم تول نولي كل ظالم ظالما يحثه على الشر ويحضه عليه وينفره عن الخير ويزهده فيه جزاء لهم على ما كانوا يكسبون من المعاصي إذا يا اخواني المعاصي لن تذوقوا أمر من المعاصي ولن تتجرعوا أشد من السيئات فتركوا المعاصي ظاهرها وباطنها والجأوا إلى الله تعالى بالتوبة والأوبة إليه وعليكم بالحسنات وتابعوا الحسنه بالحسنه يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين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 ويخوفونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة قالوا بلى أقررنا اليوم على أنفسنا بأنما أنزل الله عليهم ويخوفونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة قالوا بلى أقررنا اليوم على أنفسنا بأن رسولك بلغونا وأقررنا بلقاء هذا اليوم لكن كذبنا رسلك وكذبنا بلقاء هذا اليوم وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من زينة وزخرف ونعيم زائل وأقر على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسوله ولن ينفعهم هذا الاقرار ولا الإيمان لفوات وفده إذن الدنيا فرصة للعمل الصالح وينبغي على العبد أن لا يفرط بالعمل الصالح أبدا بل عليه أن يجد في طاعة الله سبحانه وتعالى من فوائد الآيات سنة الله في الضلال والهداية أنهما من عنده تعالى طبعا العبارة بهذا ليست حسنة يعني سنة الله تعالى في الهداية وعدم الهداية من عند الله تعالى بخلقه وإيجاده وهما من فعل العبد باختياره بعد مشيئه الله ولاية الله للمؤمنين بحسب أعمالهم الصالحة فكلما زادت أعمالهم الصالحة زادت ولايته لهم وبالعكس من سنة الله أن يولي كل ظالم ظالما مثله يدفعه إلى الشر ويخطه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته